بل هو الحق من ربك لتدري قوم ما أتاهم من نذير ما أتاهم من نذير من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 ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً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 إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكس رؤوسهم ولو ترى إذ المجرمون ناكس رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا صرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقنون ولو شيئا لآتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حط القول مني لأمل أن جهنم من الجنة والناس من الجنة والناس أجمعين فاذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا